بوك تو أونو نبوي تسعة وثمانون تسعة وثمانون أفقا شو تشوك تومي كي علوش أهتو عالشي كورونا انت كسول كثيرا هل كنت غير هكذا انت كسول كثيرا هل كنت غير هكذا তুমি কতক্ষণ ধরে تنام كثيرا هل لا نمت اقل من كثيرا هل لا نمت اقل من هكذا তুমি কত দেরি করে আসো এত দেরি করে এসো না তুমি কি জোরে জোরে হাসো এত জোরে হেসো না هل لا ضحكت غير هكذا انت تضحك بصوت عال هل لا تضحك غير هكذا تمي كي نرم ভাবে কথা বলো এত নরম تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تكلمت غير هكذا انك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تتكلم غير هكذا؟ تمي خوب بيشي مدو بان كارو اه تو بيشي مدو أنت تشرب كثيرا جدا هل لا شربت غير هكذا؟ أنت تشرب كثيرا جدا هل لا تشرب غير هكذا؟ تمي خوب بيشي دمبان كارو اتوبسي دھومپان کرونا تدخن كثيرا جدا هل دخنت غير هكذا انت تدخن كثيرا جدا هل لا دخنت غير هكذا تومي خوب بيشي کاج تشتغل كثيرا جدا هل اشتغلت غير هكذا انك تشتغل كثيرا جدا هلا هل اشتغلت غير هكذا تمي خوب جوري غاري چلاو اتو جوري غاري چاليونا انت تسير بسرعة عاليه هلا هل سرت غير هكذا انت বসে থাকুন ধর্য ধরুন। সবু রান ধীরে ধীরে করুন খুব ক্যাফিয়ন এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন ইনতের লহা সাবধান كن حذرا كن دقيقاً, كن دقيقا في المواعيد لا تكن غبيا, لا تكن غبياً.